أربعة استمع الى الأعداد الترتيبية وأعدها ثم اكتبها في دفترك الأول الأولى الثاني الثانية الثالث الثالثة الرابع الرابعة الخامس الخامسة السادس السادسة, السادسة السابع السابعه الثامن الثامنه التاسع التاسعه العاشر العاشره